الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم فالقو استلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان الله عليم بما كنتم تعملون فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ مَخَارِجِينَ فِيهَا فَلَا بَأْسَ مَسْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا بِالَّذِينَ أَحْسَنُوا فِيهَا ذَلِكَ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَاهُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ الدَّارُ لِلْمُتَّقِينَ جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ تقين الذين توفاهم الملائكه طيرين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون هل ينذرون الا ان تاتيهم الملائكه أَكَانَتْ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا وكانوا به يستهزئون